أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في <تصفيق> السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بَثَّ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آآياته يَتْلُو عَلَيْهِمْ آآياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوَلَهُنِ فَضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا يَدَّالُ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ الحمد لله بالعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلم عليه وعلى من تبه هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما أم أم بعد فلما ذكر الله جل على ملته سبحانه وتعالى على عباده ببعشة نبيه صلى الله عليه وسلم وأما تأكيد هذه هذه النعمة في حق الأميين وهم العرب لأن الله جل وعلا بعش رسوله صلى الله عليه وسلم نبيا أميا منهم ثم ختم الله جل وعلا ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم عرض الله عز وجل هنا باليهود إذ كانت اليهود تحجع تحجو على فضل الله عز وجل كما كما قال الله جل وعلا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه وكذلك وقالوا لي دخول الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لذلك عفد الله جل وعلا هنا باليهود وضرب لهم مثلا وضرب لهم مثلا سوء فقال جل وعلا مثلا الذين حملوا التوغات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل قوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فضرب الله عز وجل مثل لهؤلاء اليهود مثل الذين حملوا التوراة والتوراة هي يعني الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه موسى نعم مثل الذين حملوا التوراة حملوا التوراة يعني أمروا أن يعملوا بها ويفقهوها ويتحاكموا إليها وهذا, وهذا معنى قوله تعالى مثل الذين حملوا الطوران كقوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد وحزم وعزم واهتمام ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها هم حملوها لفظا لكن لم يحملوها منهجا وعلما وعملا ونظرا وتدبرا وتحاكما ثم لم يحملوها يعني لم يحملوها منهجا ولا عملا ولا علما ولا نظرا إذن فقط هم حفظوا فقط ألفاظها دون أن, أن يتفقهوا فيها أو يعملوا بها أو يتحاكموا إليه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار مثل هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفار الأسفار جمع سفر والسفر هو الكتاب العظيم الكتاب الكبير فمثل الله جل على هؤلاء اليهود لأنهم لما حملوا الطوراتة حفظوا ألفاظها أو علموا ألفاظها ثم لم يعملوا بها ولم يفقهوا ما بها ولم يتحكموا لها شبههم بماذا كمثل الحمار يحمل أسفر مثل الحمار الذي يحمل كتب فوق ظهري والحمار حين يحمل حين يحمل كتب فوق ظهري الزم هنا لا يلحق الحمار لماذا لأن الحمام ليس مكلفا بالفقه ولا بالفهم هو فقط مهمة الحمام هو نقل الكتاب من مكان إلى مكان آخر. لكن هل هل الحمام مكلف بالفقه والفهم فيما فوق يفقضاءه؟ لا، لم يكلف الله جل وعلا يلحقه الحمير وبذلك. إذا زعمون لا يلحق الحمام. وانما الذم يلحق يلحق هؤلاء اليهود الذين شبهوا انفسهم بالحمير حين حملوا التوراة مجرد يعني قراءة الفاظها مجرد قراءة الفاظها دون أن يفقهوا ما بها أو ان يعملوا بها فكانوا مثل الحمير تحمل مكاف كنوا يحمل الكتاب على ظهرها إذا نزم هنا لحق من لحق هؤلاء اليهود لأنهم لم يعملوا بهذه التوراة ولم ولم يتحكموا إليها فزم لا يلحق الحمار لأن أنا قلت لكم قبل أن أنا أنا أنا تزوجت للحمار الحمار ليس ليس حيواناً غبياً كما يظن ال يظن الحيوان حيوان ذكي جداً ولذلك أنت تسيء به مرة واحدة. الى المكان الذي تريده بعد ذلك هو ياخذك الى هذا المكان دون دون ان يعني ترشده اليه اذا اراد ان يتجاوز قناة هو يقيس هذه المسافة ببصره فان وجد انه يستطيع تجاوزها تجاوزها الا لم والا لا والا لم يتجاوزها هذه وظيفته فلم يكلف بالفهم انما كلف بالنقل لكن لكن هؤلاء مكلفون بالفهم والعمل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 أولئك هم الغافلون بل هم أضل لأن الحيوان والأنعام لم تكلف بالفهم ولم تكلف بالأمانة التي حمل حملها الإنسان لكن هذا الإنسان مكلف بالفهم والعمل والتحاكم فلذلك انحط هنا عن هذه الأنعام وهذا المثل المثل الذين حملوا الطوارة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا طبعا استحفظهم الله عز وجل على كتاب الله والتوبة لكن هل حفظوها لم يحفظوها لذا قال جل وعلا يعني مبينا ذلك وكيف يحكمونك وعندهم التوراة في حكم الله ثم تولوا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين عندهم التوراة لم يعملوا بها فكيف يتحكمون إليك؟ هم اصلا تركوا كتبهم يعني وراء ظهورهم وخلف ظهرهم يعني واتخذوا يعني اتخذوها يعني يعني ظهريا خلف ظهورهم لذا قال جل وعلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والعجيب بان هؤلاء ليسوا فقط لم يفقهوها ولم يحفظوها لا بل حرفوها نعم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه نعم. إن الذين اشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة ولا ينصف عليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. توعدهم الله جل وعلا على على ذلك بالتبديل بالتحريف، نعم. فنسوا حظا مما ذكروا به بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بئس هذا المثل الذي ضرب لهؤلاء ال ال الكفر الذين كفروا ب ب يعني بالله عز وجل ورسله وكفروا كذلك بكتبه بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وتعلمون قصة ال ال اليهود واليهودية حين زنى نعم فحمموهما يعني دهنوهما بالسوادي وأطافوا بهم في المدينة ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال أتجدون هذا في كتبكم قالوا نعم قال فأتوا فقال الله النبي عليه صلى الله وسلم فأتوا بالطورات إن كنتم صادقين فلما جاءوا بالطورات وضع أحدهم يده على آية الرجم وكان عبد الله بن سلام رضي الله وتنم حاضرون قال يا رسول الله موه فل يده فرفع يده فإذا فيها آية غضب هم هم كانوا يتعمدون مخالفة يعني تبديل أحكام الله جل وعلا كما كانوا يتعبدون به بالخيانة ومن هذا الكتاب من من أنت من بقنتار يؤدي إليك ومنهم من أنت من بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل إن حتى الخيانة كانوا يتعبدون الله بها لأ أموال العرب هذه نخبة يعني نخبة لنا كما هو الحال الآن غصب أراضي المسلمين و و وضم هذه الأراضي لي غصب أموالهم وأغز أموالهم وتهجير الناس عن ديارهم بإستمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي أمسل هؤلاء من القوم الذين ظلموا أنفسهم باتخاذهم كتب الله ظهريا وبتحريفهم كلام الله وبعدم تعظيمهم أمر الله ونهي مثل هؤلاء ليس محلا قابلا للهداية نعم والله لا يهدي القوم الظالمين أمثال هؤلاء لا يهديهم والله جل وعلا نعم بل يملي الله عز وجل لهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وهذا المثل أن كان مضعوبا لليهود إلا أنه كذلك يضرب للعامل للعالم الذي لا يعمل بعلمه فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فحتى ولو كان هذا المثل ضئب لليهود لكنه يمثل به للعالم الذي لا يعمل بعلمه فيكون كمثل الحمار يحمل أثقاله حمل العلم لكنه لم يعمل بهذا العلم ولم تظهر ولم يظهر ولم تظهر ثمره هذا العلم على جوارحه من التقوى والخشوع والورع فيمثل بذلك ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن أراد الله جل وعلا أن يحذر عباده المؤمنين من هذا المسلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وحديث في الصحيح ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء تحذيرا من مسلك هؤلاء ثم استطرد سياق قرآن مع هؤلاء اليهود قل يا أيها الذين هادوا والذين هادوا هم من؟ اليهود نعم إن أنزلنا الطورات فيها هدى ونون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا يعني اليهود هادو. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن, إن كنتم صادقين نحن علمنا بأن اليهود كانوا يتبجحون اليهود أصلا مضرب عليهم الزلة كما قال وعلا ضربت عليهم الزلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكن والشعور الزلة وال والاضطهاد هذا أثر جدا في عقيدة اليهود يعني فعلا حين, حين تعامل اليهود تجد فيهم هذه الزلة وهذا الخنوع. دعك عنهم يعني دعك ما تراه الآن من من تبجحهم بال بالقوة ونحو ذلك. في الحقيقة هم أزلوا الناس وهم أضعف الناس. بسبب ماذا؟ بسبب الزلة التي ضربها الله عز وجل عليهم. واتخذنا ربك لابعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب. فبسبب هذا الزلة وهذا الاضطهاد الذي عانوه على مر التاريخ لأن الله جل وعلا ويستأذن ربك اللي يبعى عليهم إلى يوم القيامة من يسموا هذه هذه هذا الزل وهذا الاضطهاد أثر جدا في عقيدتهم ومن هنا ابتدعوا عقيدة بطلة وهي شعب الله المختار حتى يرفع أثر هذا الظل الذي الذي هم يعيشون فيه وهذا الاضطهاد فزعموا أنهم شعب الله المختار وزعموا أنهم أولياء لله من دون الناس وزعموا أنهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه وزعموا أنهم لن تمسهم النار إلا أيام معدود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات تحداهم الله عز وجل هنا طيب إن كنتم صادقين في هذا الكلام طالما أنكم, طالما أنكم شعب الله المختار. وطالما أنكم أنتم أولى بالجنة وقالوا لي, لي أدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أه؟ وطالما أنه لن تمسكم النار إلا أياما معدودة طيب فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ما المقصود هنا بتمنى الموت؟ تمني الموت هل المقصود هنا ما هو يعني هل المقصود هنا انهم يدعو على انفسهم يا بالموت طب ما المؤمن كذلك ليدعو على نفسه يا يا بالموت اذا من مقصوده فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تعالوا إلى المباهلة يعني تعالوا باهلوا على على ان ما انتم عليه هو الحق كما قال جل وعلا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم كلام هذه الآية في سورة العمام نزلت في وفد نصارى نجران حين جادل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المسيح النبي عليه الصلى الله يخبر بأن المسيح هو عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إيل مريم وروح منه لم يتعدى بشريته ورسول شأن غيره من الوسط هم يجادونه بأنه إله أو, أو ابن الإله فنزل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا إلى المباهلة إذا المقصود أن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين باهلوا على ما أنتم عارف. باهلوا على الحق الذي تدعونه لكم وأنكم أولياء لله من دون الناس وأنه لا يدخل جنة إلا من كان هودا باهلوا على هذه العقائد الباطلة التي ابتدعتموها. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ختمت الآية بذلك شونتوا تزعمون هذا تزعمون بأنه لن تمسلكم النار إلا أياما معدودة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ثم بين الله جلال بأنهم لن يقوم لهذه المباهلة أبدا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه لن يخرجوا أبداً يبهروا عالم ما عليه لأنهم يعلمون بأن ما هم عليه باطلاً بأنهم على الباطل وليسوا على الحق هو نصر وفد النصارة إلى النجران حين بهلهم النبي السلم نعم قال بعضهم لبعض تعلمون والله بأنه رسول وما باهل قوم نبياً قط إلا هلقوا ورزيك ابن عباس رضي الله عنهم لو باهلوا يقول لو بهلوا النبي صلى الله عليه وسلم لطرم عليهم الوادي نارا فلم يخرجوا لمبهلة وكذلك يقود كما ذكر الله جل وعلا في البقرة قل إن كانت لكم الدارة الآخرة عند الله خالصة من دون ناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم بسبب ما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي والفجور لا يمكن لا يمكن ولا يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجد أنهم أحرس الناس على حياة ومن الذين أشربوا يود أحدهم لو يعموا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمم وكذلك يقول الله جل وعلا ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديم بالسوى ما قدمت بسبب مقترف من الذنوب في هذه الحياة ومشترح من السيئات. ولذلك ثبت عن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه عند أحمد وفي الصيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أبا جهل لعنه الله قال لو قال إن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة لآتينه حتى أطاع عنقه عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو فعل لأخذته الملائكة عيانا رجل الله جل وعلا تحدى فيه فليدعو نادية سندعو الزبانية خليه والنبي يقول يقول لو فعل لأخذته الملائكة عيانا عيانا أمام الناس تخطفه عضوا عضوا تقطع أمام الناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل لو فعل لاخذتهم ملائكه عيانا ولو تمنى اليهود الموت لماتوا جميعا ولا راوا مقاعدهم في النار ولو باهلوا ولو خرجوا يباهلون ها لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا إذا قال جل وعلا ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين هذا تهديد وعيد كما قال جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير تهديد يعني والله عليم بالظالمين يعني مطلع عليهم بتوعدهم ويترصدهم سبحانه وتعالى إن ربك لب كثير من الظلمة يغترون بحلم بحلم الله عليه حين يظلمون الناس ويعتدون عليهم ثم لا يجدون ثم يعني يعني يرون أنهم لم تنزل عليهم عقوبة يغترون بحلم الله سبحانه وتعالى وهذا من إملاء الله عز وجل لهم وأملي لهم إن كيدي متين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قال قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيق ثم تودون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الموت هدم للحياة الموت يهدم الحياة والموت حقيقة كما كما أن الحياة حقيقة فالموت حقيقة و و ولذلك واجه الله عز وجل عباده بهذه الحقيقة في قول تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وابتدأ بالموت لأن هذا هو نهاية الطريق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا يعني اعلم أن آخر الطريق الذي تسير فيه أي طريق كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها يعني كل واحد هيمشي وكل واحد لابد أن يبيع كل الناس يغدو فبائع النفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمعتقها انبعها لله عز وجل والتزم أمر الله جل وعلا ونهي اعتقها وانبعها للشيطان أو بقها فمعطيقها أو مبقها فالموت حقيقة لا يستطيع أحد أن يفر منه أبداً وهو نهاية الطريق وأن إلى ربك المهنتها لذلك لا ينفع أحداً فراره من من الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وملقي غير لكم حقيقة هو أخذ هو أعطى عتات الأرض هيموت ولا شيء هيموت هي وأغنى أخذ الأرض يوم يأتي أجله هيموت تحدى الله عز وجل عباده فلولا ل إذا بلغت الحلقو وأنتم حينئذ حوله حول المحتضل تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصوا فلولا إن كنتم غير مدينين غير مجزيين وغير يعني محاسبين كما تقولون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين خلاص وإحنا لما تخرج رجعوهم طيب العلم الآن والتقنية الحديثة والغرب والشرق هيعملوا إيه؟ والروح تخرج من الإنسان فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين خرجت الروح خلاص هيعيدوا للروح؟ ما خلاص يقف الأطباء عاجزين حاسرين مات طبعا أعيدوا قالوا كيف نعيده؟ الذي أحياه والذي يعيده لكننا ما شوف قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيق يعني مسألة أنك إن بأن تفر من الموت ليس هناك فرار من الموت أينما تكونوا يدرقكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم طريق روجه أي شيء بالموت ده حقيقة ولذلك لما أراد الله جل وعلا أن أن آآ يعني آآ أن يشحذ الهمم على الجهاد في سبيل الله فضرب لهم مثلا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألووف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ولا لا ماتوا ثم أحيأهم إن الله الذي فضل على الناس ولكن أقصى الناس اللي يعلمون الأيام الآتية بشراً بعد أيه وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم منزل الذي يقود الله قاضيا حسنا فيضعفه لو أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط و... و... و... وإليه ترجع ولذلك العلماء يقولون هذه أصلح آية في كتاب الله عز وجل تحص على البذل وعلى الجهاد في سبيل الله وأن الجهاد ليس سببا للموت الموت هو اللي على السبيل لا يموت هي الناس بتموت فقط في الجاد ولا بتموت في الحوادث وبتموت على السرير وبتموت في البيت وبتموت على الطريق الموت واحد وتعددت أسبابه ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلامه قل إن الموت الذي تفيرون منه فإنه ملاقيق والكلام وهذا الخطاب وإن كان في شأن اليهود لكن الله يعز به عباده المؤمنين بهذه الحقائق أن الموت حقيقة وطالما أنه حقيقة يبقى أعمل لهذا اليوم قدم لهذا اليوم نعم ولذلك لما جاء العربية سألنا بسلم يا رسول الله متى الساعة قال ويحك ما عددت لها إيش اسأل السؤال المهم ما الساعة قادمة وقاتية لكنك ماذا عددت لها قل إن الموت الذي تفرون منه أي فتكرهونه وتأبون, وتأبون أن تتمنوه فإنه ملاقيق لا محالة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله سبحانه وتعالى العالم بمكنونات النفوس وزوات الصدور ثم تردون إلى بعد الموت هذا حترجعون إليه الموت أول مرع القبر أول منازل الآخرة فإن كان قبوا يسيهم ما بعداه يسيهم قبوا الله المستعان ما بعداه أشد منه ثم تقدون إلى عالم الغيب وشهد وعالم الغيب هو عالم غيب السماوات كل ما غف السماوات والأرض فالله يعلمه والله سبحانه وتعالى والشهادة كل ما شهد شهد يعني يعني يشهده الناس ينظرون إليه بأبصارهم فالله جل وعلا يعلم هذا ويعلم ذاك سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسائب بالنهار ماشي في النهار في سربه في طريقه كل هؤلاء في علم الله عليه على السواء ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم ما كنتم تعملون يعني كل شيء مسجل مدون حين حينه تنكر ستنطق عليك الجوارح اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون <تصفيق> ثم يأتي إلى الغرض الأصيل إلى, إلى, إلى آآ آآ يعني آآ آآ آآ أحد الأغراض الغرض الأصيل من نزول السورة وهو تعظيم يوم الجمعة وتعظيم هذه العبادة العظيمة فقال جل وعلا بعد هذه التقدمة التي بين فيها فضله على عباده وأنه فضله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء ومن يستحق الفضل يؤتيه الله جل وعلا وعرض الله جل وعلا باليهود في عدم عملهم بالتوراة نعم؟ وفي وتحديهم إلى المباهلة ودعهم إلى المباهلة إن كانوا ما عليه يا ما يدعون أو حقاً فلما نكلوا عن كل ذلك جاء الغرض الأصيل من هذه سواء هذه الأمة وهي المعنية بهذا الكتاب يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وظوا البايع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والخطاب خطاب الإيمان يخطب الله المؤمن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة النداء هنا بمعنى الأذن والمقصود هنا بالنداء الذي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعى إلى لا هو النداء الذي يجلس فيه القطيب عند المنبر على المنبر وهذا هو النداء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ترتبط به الأحيام يوم الجمعة في ترك البيع نعم والذهاب للصلاة النداء الذي يجلس فيه الخطيب على المنبر إذن نودي للصلاة يوم الجمعة ويوم الجمعة هو يوم عظيم عند المسلمين وسم يوم الجمعة لأنه يوم كان فيه جماعي الخلق في يجتمع الناس ولا لا؟ الناس ولا كل المسلمين في مشارق الأرض وغيرها يجتمعون في يوم الجمعة للصلاة لصلاة الجمعة وهو اليوم السادس الذي أتم الله جل وعلا فيه الخلق تضع الله عز وجل الخلق يوم السبت وختمه يوم الجمعة طيب وهو اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم هو الذي اليوم الذي نفخ فيه روح هو اليوم الذي نزل فيه آدم من الجنة ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة وفيه ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله جل وعلا شيئا من قيب الدنيا والأخير إلا أطه الله إياه في ساعة ساعة دي من الزمن أي شيء لو وافقت هذه الساعة تسأل الله جل وعلا تدعو الله جل وعلا شيء يعطيك الله جل وعلا هذا الشيء إذن يوم الجمعة يوم عظيم هو أفضل أيامي الأسبوع نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إذا سمعتم النداء فاذهبوا إلى المساجد فيوم الجمعة هذا لتعظيم ال... لتعظيمه وهو اليوم أيضا الذي فرض الله على الأمم تعظيمه لكن الأمم لكن الله جلاله أضل اليهود عن هذا اليوم وأضل عنه النصارى كما ثبت في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث آبي وإيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم قتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يوم ثم إن هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدان الله إليه فالناس لنا تابع فاليهود غدا والنصارى بعد غد يقول غدا يعني في يوم ايه السبت والنصارى بعد غد يوم يوم الاحد طيب و... فاذا اذا يوم الجمعة فرض الله على الامم تعظيمة لكن الله لكن لم تهتدي لا اهتدت اليه اليهود اضل الله عنه اليهود واضل الله عنه النصارى وهذا الله عز وجل لهذه الامة فكانت هي الامة الخاتمة وهي ال... وهي السابقة يوم من القيامة نعم فاليهود فالناس هؤلاء تابعهم فالمسلمون لهم الجمعة واليهود غدا والنصارى والنصارى بعد رد فسعوا إلى ذكر الله وزار البيح والسعي هنا ليس المقصود أصل أصل السعي هو المشي السريع والذيك كانوا السعي بين الصفا والمروة لكن المهل المقصود هنا فسعوا إلى ذكر الله المشي السريع للمسجد لا ليس المقصود ذلك. لماذا؟ لأننا أمرنا بأن نأتي المساجد وعلينا السكينة والوقار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه الصحيح. إذا سمعتم الإقامة، نعم، آآ يعني، إذا سمعتم إقامة الصلاة فأتواها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتم. طيب إذا فسعوا إلى ذكر الله السعي هنا سعي في القلوب سعي القلوب وسعي في النية والخشوع وكذلك قال جمهور السلف ليس المقصود هنا والإصرار إلى المساجد وإنما ليس السعي في يعني في المشي لأنهم لأننا نهينا عن اتيان الصلاة إلا في سكينة المقام فسعوا إلى ذكر الله وظاهو البيع وظاهو البيع وطوق البيع ومن هنا استدل العلماء على تحريم البيع على من وجبت عليه الجمعة في وقت نداء الجمعة من هنا حين يؤذن حين يجلس الخطيب على المنبر وينادى بالجمعة يحرم البيع وهل هذا البيع الذي الذي يعني يتم يوم الجمعة هل هذا يكون بيعا باطلا أم أنه يقسم صاحبه ويصح البيع الصحيح بأنه بيع باطل ولا يصح فلما أنه انعقد بين من وجبت عليه الجمعة بخلاف من لم تجب عليه الجمعة كالنساء والصبيان والمسافرين وغيرهم إذن هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز يحرم البيع في وقت حين يجلس الخطيب على مدرع حتى ينتهي من خطبته لذا قال جل على فاسعوا إلى ذكر له وظاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك خير لكم من الدنيا وما فيها دائما ما عندكم ينفد وما عند الله باق لو كنتم تعقلون هذه بضاعة الأخيرة أولى من الدنيا ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله وعجب لأمر الله حين ذكر عمل الأخيرة ذكروا بسيغة إيه بصيرة السعي. فاسعوا إلى ذكر الله. حين ذكر الدنيا فانتشروا في الأرض. ما ينتشر. لأن الدنيا مضمونة لك. لكن الأخيرة لم لم تضمن لك. الرزق كال، كالأجل. ما انت مطالب مش انت تنحت في الصخر. حتى تحصل على رزقك. لا. انت تفعل. تأخذ بالأسباب المتاحة لك. والرزق اعطيك بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك اختلفت, اختلفت تعبيرا. فاسعوا إلى ذكر الله اللي يدلك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والسابقون السابقون. أما في الدنيا. نعم. فإذا قدت الصلاة فانتشروا في الأرض. وبتروا من فضل الله. وحين تنتشر في الأرض لا تنسى أيضا لا تنشغل أيضاً عن الذكر. واثكوروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كسرة الزكر هو من أعظم أسباب سعة الرزق ولذلك حث الله عباده يا أيها الذين من لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ولذلك كان عراك بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه كان إذا صلى جمعة وقف على باب المسجد وهو يقول اللهم إني يعني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشوت كما امرتني. فزقني فانك خير الرسقي يعني الله جل وعلا يقول فعل قديا الصلاة فانتشوا في الأرض اذا البيع محاضر فقط في وقت النداء الجمعة حتى ينتهي الخطيب من من من ااا يا خطبتي نعم وصلنا في هو الحضور والتركيب ليس لي لي صلاة الجمعة وعلمتم فضل التبكير من راح يوم الجمعة في الساعات الأولى فكأننا قرر بدنا من راح في الساعة السنة فكأننا قرر بقرة وهكذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المجاهد رحمه الله تعالى يقول لا يكون العبد من الزاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله جل على قائما وقاعدا ومضجعا يعني حتى يذكره على جميع أحواله حين تكون حين تقوم في ذكر وتقعد في ذكر وتمشي في ذكر فتكون بإذن الله جل وعلا من الزكريين الله تعالى كثير واذكروا الله كثيرا لعلك تفلحون فذكر الله جل وعلا هو من أعظم أسباب الفلاح والنجاح وتختم الصورة نعم بهذا التحذير من الله جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهون فضوا إليها وتركوك قائما السبب نزول هذه الآية ما ثبت في الصحيح عند الإمام أحمد وعند البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدمت عيون المدينة عين القافلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فانصرف فخرج الناس لما استمعوا بالعير خرج الناس إلى العير وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي 12 وبقي رجلا فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهون انفضوا إليها وتركوك قائما وعند البزار وعند الحفظ أبي يعلى وعند الحفظ يعني أبي يعلى أنه كان في الإسنع عشر رجلا أو بكر عمر رضي الله عنه لم لم لم ينفضوا من من حول النبي صلى الله وسلم عليه وسلم لذلك نزلت هذه الآية وإزاء أو تجاوة أو لا هو نفضوا إليها وتركوك قائمة حين تمشي في يوم الجمعة كده لو لو كنت متاخيا تذهب إلى الصلاة تريد أغلب, أغلب الناس الناس اللي فتحوا المحلات واللي فتحوا المتاجر والمقاهي المفتوحة والخطيب بيخطب ولا لا علاقة لهم لا بخطيب ولا بخضة ولا ولا ولا ولا, ولا لماذا؟ لأنهم اتخذوا كتاب الله جل على ورائهم زهوية. والله العظيم مسألة عظيمة. والحساب بمسقى للزب. فمن يعمل مسقى خيرا خيواة ومن يعمل مسقى لزبة شويا والبلاء اللي يعني الذي حل بالناس وضيق أسباب الرزق وتعسر التجارة وتعسر الأرزاق بسبب هذه المعاصي وبسبب عدم تعظيم أمر الله عز وجل ونهيه فإذا قضيت الصلاة فانتشهوا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكووا الله كثيرا عندكم تفلحون فضل الله واسع وما عند الله لا ينال إلا بطاعته لن تنال ما عند الله حتى الرزق بمعصية المعصية من الشوق من من أسباب الشؤ ومن أسباب ضيق الرزق وإذا رأوا تجارة أوله انفضوا إليها وتركوك قائمة هنا استدل العلماء على أن السنة للخطيب بأن يقوب بين الخطبتين بأن يخطب قائما لا لا يخطب جالسا ولذلك ثبت في في صحيح مسلم من من حديث جابر ابن سامور رضي الله تعالى عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يوم الجمعة يفصل بينهما بجلوس إذا قال جل وعلا وطرقوك قائمة وإذا رأوا تجارة أو لهم نفض ولي وطرقوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجار نعم الدنيا كلها يعني اللعاعات الدنيا كلها فانية قل ما عندكم ينفد وما عند الله باق قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة حين تحضر الجمعة وتسمع الذكر ويعني تعظم أمر الله ونهيه فهذا خير لك من التجارة ومن الله بمعنى اللعب نعم قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير ورازق حين تعظمون امر الله ونهيه فيفيض عليكم سبحانه وتعالى بأرزاق لماذا أنه خير ورزقين سبحانه وتعالى آخر هذه السورة وتأتي بإذن الله جل على سورة المنافقون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على العبد ورسولي النبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين